باسم الأب والأب والروح والتبت والإله الاحجارين بناء على صلق دور الكتاب المقدس طلبوا مني ان انا ارطي ان احضر عنه كلمة الله نور يقصد بكلمة الله نور ان الانسان يستنير بها في حياته وتنير الطريق امانه في الحقيقة أن النور الحقيقي هو الله هو نور العالم وفي إنجيل حمل في الصح واحد بيلتبه النور الحقيقي فمدام هو النور الحقيقي يبقى من يقترب إليه يستنير ومن يبعد عنه يسلق في الظلم وكذا قال اتيه المسيح ان من يبعه يسلق في الموت فالانسان اول ما خلق كان ماشي مع ربنا وكان يستنير بالله مباشرة وكان عنده الافراز والحكمة لقربه من الله وايضا لانه كان رسول صلاة الله ومساء الله ثم انفصل الانسان عن الله بالخطير وبحث له عن استمارة هريبة لانه يأخذ رأي الحية لكي تقود في حياته، وهكذا فقد النور الإلهي الذي كان له، وإذ فقد النور الإلهي أعطاه ربنا نور آخر هو الضمير، نور آخر هو الضمير. وبالضمير اصبح يسلك في الفضيلة دون ان تكون هناك وصية تأمره بهذه الفضيلة فمثلا يوسف الصديق سلك في فضيلة الاشهر وامتنع خطية جنة بينما لم تكن هناك في أيام يوسف الصديق وصية تقول لا تزمي نفيش لأن يوسف الصديق قبل موسى النبي بمدة في مآب السنين وأيضا ربنا عاقب قايم على قطية الخط وقال له ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم حقيق من يدك بينما لم تكن هناك رصية تقول لا تقتل انما كان هناك ضموص وبنسميه في علم اللاهوت الشريعة الادبية او الشريعة غير المكتوبة الشريعة غير المكتوبة او الشريعة الطبيعية الانسان في شريعة طبيعية من غير ما توجد وصيد وذا عدين اذا فقد فقد نور الضمير ايضا واختل ضميره ولم يعد يميز بين الخير والشر وفسد فسد الانسان الجميع ذهب وفسد واعوذ الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وفساد الانسان رأيناه على صورة واسعة في الطوفان الصوفان وفي نوع العالم كله صار شغيرا مع إن كان فيه ضمير لكن الدمير ضل اما الدمير ضل في احكامه او ان شهوة الانسان اضعطه الضمير يعني القط عليه ضبابا فما عاد الضمير ينظر وما عاد له سلطة وبعدين بدأ ربنا يرسل للناس الشريعة المكتوبة الشريعة المكتوبة اول شريعة هي شريعة موسى النبي ناموس موسى او الشريعة التي ارسلها الله على فم موسى النبي في الاسفار الخمس الاولى التكوين والخروج واللاويين والعدد والتفنية والتفنية كانت ملخص للشريعة قبل كده وهكذا اصبح الله يكلم الناس عن طريق الانبياء ويكلمهم عن طريق الشريعة الكتب المقدسة، وصارت هذه الشريعة نورا للناس، صارت الشريعة نورا للناس، وعنها قال داود النبي سراج لرجل كلامك ونور للسليم، لَقَدْ نَزْمُرْ مِنْ وفي عزموط 19 بتاع الساموات تحدث في مجدر داخل قال الرب مضيئة جنير العينين عن بعض وصية الرب مضيئة نور في الطريق يرشل الإنسان إلا الله وأصبحت الشريعة المكتوبة هي المرشد الروحي المرشد السليم ولم تعد مجرد نور يرشد الناس الى الطريق بل ايضا فيها القوة التي تؤثر على قلب الانسان وعلى فكرة لكي ينقص عشان كده بولس الرسول قال في الرسالة الى الابرانيين ان كلمة الله حية وفعالة وعمضة من كل سيت لها الدين لها قوتك يعني ترشد وتعطي قوة التنفيذ الشريعة كنور اثناء بأنه نفسها في حياتنا الصغفية في الكداتات باستمرار لما يبتدي يتقري الإنجيل شمال شي يجيبه شموع من الجنين ومن الشمال هذه الشموع المنيرة رمز لأن كلمة الرب منيرة نور علشان كلمة الرب نور للناس وهدايا ليهم اصبحت كلمة الرب سكرة باستمرار كل اسبوع على الاقل واحيادا في ايام كثيرة من الاسبوع من العهد القديم كما في الكتاب المقدس النمو صلى الله من يقرأ في كل سفر فكان في مجامع يقرأ اصر موسى كل سفر وكانت تقرأ ايضا اصر اخرى مش بس موسى بدليل ان المسيح مرة دخل المجمع احد مجامع اليهود فقدموا له السكر في النبي فقرأ يعني كانت الاسهار سكرة علشان الناس يستمروا ويتذكروا باستمراج هذا الكلام كلام الله والمزامير أيضا كانت تستخدم لكي تبقى في أذهان الناس باستمرار كنور لهم في التعليم وخصوصا مزامير المصاعد اللي كانوا يقولوها وهم يصعدون على الجبل إلى الهيكل إلى أورشليم. جلأو كثير منها في صلاة الغروب. جميل المطاعب علشان الواحد تبقى كلمة في الرب في فنه وفي ذهنه وفي قلبه فيتمسك بها وما يخطئش مش بس تساعده عن طريق المعرفة لا تساعده في المعرفة و في حتم الخطية ولذلك داود النبي وسلم الرقيقة خالص يقول لو لم تكن شريعتك هي سلاوتي لعلك تحينئذ في مزلتي لكم شريعتك هي سلاوتي لعلك تحينئذ في مزلتي فليس فقط أن الشريعة كانت في كل ثانية ولا كمان أثناء الصعود وإنما أيضا كان يتلو فيها باستمرار يتلو فيها باستمرار في كل مناسبة يعني داود قل له الرؤساء قاموا عليه طب كنت اتسامل إيه أما أنا فكنت أتلو في فيه وصيات لأن شريعة هي درس باستمرار ومش بك هي درسه نلاقي ان ربنا قاله عشوع قاله لا يبرح سفر هذه الشريعة من سمك بل تتلو فيه النهار والليل لكي تتحقص بالعمل دي لكي تنجح تتلو فيه النهار والليل ومزدغت ليسوا وإذن لكل إنسان بار في المزمور الأول يتكلم عن الإنسان البار سيقول في ناموس الرب ما سرطه وفي ناموسه يلغب نهارا وليلا إذا كان ده في العهد القديم وما في العهد الجديد يبقى إيه يبقى التمسك لكتاب الله بجموص الله بسريعة الله اكثر واكثر واكثر انا متعجب من واحد زي داود النبي يقول له يقول لربنا لكل كمال رأيت منتهى اما وصياك فواسعة جدا يعني اكثر بمأي كمال اخر فبكنت وصيره بذنعي ايام داوو الفار موسى الخمسى سفر يشوع، سفر القضاء سفر العوس شوية بسيطة من السمعيد بسيط لان هو نفسه داخل السمعيد بس دول فباق الاسفار الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار والأسفار الشعرية وأسفار التاريخ أيضا من كانش موجود أيام دول لا دول تنجل من الأزوى التاريخ ومع ذلك يقده لكل كمال رأيته منتهى اما وصايا فواتح جبه ويقوله فريقته بكلامك كمن واجب غنائم كثيره كمن واجب غنائم كثيره ويتكلم عن حلاوة كلام ربنا في سمك كالعسل الشهد في شنك لا ايه ده اما نحن نقول ايه اللي عندنا العهد الجديد كله وعندنا الاسفار الكثيرة التي لم تكن على ايام داود النبي ايضا كان كل ملك يملك يقدموله نصفة من الثورات لكي يحكم به ويقرأ النهار والليل يحكم به ويستنير بها وتصبح هذه الكلمة نورا له يديء الطريق أمامه في حكم كل ملك أول ملكم يجول له نجح وحتى لما ذهبوا إلى السبي في السبي باب الأشور ونبعد عن ربنا و عن كلام ربنا وعن الحدادة الروحية طبعا كان فيهم ناس بدوثين في الساب زي جمال وزي الثلاث فتية وزي حاس خيال وبعضهم بيشوف ومعجزات ومعرضات لكن الشعب كان بعيد عن الشريعة فأول ما رجعوا أروا لهم الشريعة أيام محمي وعزرة في لحمية ثمانية ثمانية يقول ارى لهم الشريعة وفسروها لهم فروها وايه وفسروها لهم طب واحنا في الكنيسة الجسية دولندور انتوجة الكنيسة بتستعمل الكتاب المقدس في تقوصها مش لما نستعمله نحن طبعا بنعمل نستعمل الكتاب في مدارس الاحاد وفي اليوء نوصل وفي كل حاجة لكن انا عايز اقوله في التقس في الطقس في التقس اقول حاجة عديدة كل قدس من قدسات بنعمل له عشية وصلاة باكر رفع بخور باكر والقدس في العشية مضمور وانجيل، والبخور باكر مزمور وانجيل، وفي الوداع مزمور وانجيل، وجزء من رسائل بولس وجزء من كثاف الكسر يكون لأم الرسائل الجماع سواء من يعقوب أو بطرس أو يوحنا الآخرو إلى جوار السنة, السنة كل دوت طيب اللي بيحضر في الجسدات يوميا ده فكاة تقديه فصل من الفصول الكتاب المخدس موجود عنه كل ده عشان يكتنين سعارك ان كلمة الرب نور تنير الانسان يستنير بها ومش بس كده وقبل ما نقرى الانجيل وهو شيئا سلبا وقال لله نقول فيها اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدي اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المخدسة لطلبات قدسيك يعجبني في هذا المجال كلمة قالها القديس الأنبى أنتونس موجودة في البستان الكل ما تعمل أو تقول ليكن لك عليه شاهد من الكتب ما تعملش حاجة إلا لو كان لك عليها شاهد من الكتب هي اللي تحفظها لو لم تكن شريعة في تلاوتي لها لابت حينها إذا انتم مجلسوا ليه أتلم لأن في ناس كثير بخصوا عن مصادر للمعركة أو للقيادة الفكرية غير الكتاب المقدس بل مرت على العالم أنواع من القيادات الفكرية أنا شاب أتغير ما أظن في الخامسة عشرة من عمري أو في السادسة عشرة طرقت كتاب لطاح حسين أنوان مقابلة الفكر فقال إنه في وقت من الأوقات كان العالم يقوده الشاعر عن ربابة ويبقى دول هم قاعدة الفكر في اجلال في الزمان وانا فاكر برعلينا وقت كم الواحد لما يستشد يقول كما يقول الشاعر فان يعني وجد وثيقة غيبية يستمع كله وبعد الشعراء هل في وقت اخر قادم الفكر؟ الخطباء، والعيد الله برضو خطباء ليأخذوا فكر، واحد يطلع يلقي خطبة، يسير الناس في مجرى الفكر، ودرس مسلّح للخطباء الأزام في التاريخ، والمرة أخرى هذا الفكر، الزعماء السياسيون كانوا بيأخذوا الفكر. يعني مثلا زعيم شيوعي يقود الفكر الى الشيوعية زعيم اشتراكي يقود الفكر الى الاشتراكي زعيم ديمقراطي يقود الفكر الديمقراطية يعني مرة الشعراء مرة الخطباء مرة القادة السياسيون فأوقات أخرى الرجال كين أوقات أخرى كتاب اللي بيقلبوا كتاب قاد الفكر أيضا في وقت من الأوقات الثلاثة سقراط كان يقود الفكر في أيامه أفلاتون أرسل الرواقيون كانوا بيقودوا الفكر أغسطينوس قرب كثير وما قدرش يوصل لربنا لغاية لما خاده في شجل ربنا نفس لما ارر رسالة رمية وتأثر بها كثيرا لما استمع الى عزاق الخديث امبروشيوس وتأثر بكلمة الله من هذا القسكف الروحاني العميق امبروشيوس ففي قياده فكريا ما بده توصل لربنا لا يستنير به الانسان بل قد يضل المهم ان كلمة ربنا هي اللي تحوق في واحد بيستنير عن طريق اصدقائه او راجل يستنير عن طريق مراته او افتكرها يعني لازم المرأة هي اللي بتستمر بذكر لا دا سعة المرأة هي اللي بتقود الموقف. زي اخاذ الملك مرحض علان عايز اخذ حق لنبوت اليزرعين مش مراته قالت له مالك يا كت كت الليها عايزة الحقل بتاعنا بول قالت له متخافش مع اطرار اذبه لك وهي قادته قادته السكة كان مفيد ان هو هلك وهي هلك ما هو مفيش استنارة هم بيجيلوا الجرينلايت من من حتى تبلم السكة عليه او المعلومون الكزمة زي ما قال الكتاب يا اسرائيل مرشدوك مظلون وزى ما قال المسيح أعمى يحود أعمى كلاهما يخانى في أخفره لكن الحادى المصدر الأكيد السابق اللي تطمحن إليه وتستمر به هو كلمة الله هو كلمة الله بس المهم ان في كلمة الله يكون معاك التفسير السليم للكلمة وتكون تقرأ الكلمة بطريقة روحية يعني ايه أولاً الدفعة الصاعدة. أولاً تقرأ لهدف روحي. في مدرس مدرس الأحد يقرأ كتاب لكي يحضر درس. في واحد بيقرأ من أجل البعثة أو من أجل الدراسة أو من أجل البحث العلمي. لكن عشان تستفيد وتكون كلمة تلحم نور ليه؟ اقرأها بعدها في هناك فرق بين كلمة عالم وكلمة عابد اقرأ لا لكي تكون عالما انما لكي تكون عابدا ابدأ بالصلة ابدأ اقرأة الكتاب بالصلة جينا دوود قال لربنا اكشف يا رب عن عينيه لأرعى عجائب من نموذك اكشف عن عينيه الدين البصير والسليم لكي أرعى عجائب من نموذك صل وقل يا رب ساهمني عرفني يا رب طرخا ساهمني سهلا اهدني الى سبيل المستقيم زي ما بيقول دول في النظروح وهي سمى تقرأ الكتاب بروح الصلاة عشان ربنا ينير كترا يديك التسنارة الحقيقية كنا جميلة جدا جت في لغة 24 لما المسيح قابل سلاميذ بعد القيامة قال وفتح جهنهم لكي يفهموا ما في الكتب فتح اجهنهم انار انار عليهم لكي يفهموا ما في الكتب ما كانوش عارسين كانت الكتب موجودة عصبتهم لكن ربما مش, مش عارسين زي الكتب او تفكر كانوا بيقرب كتب لكنهم كانوا مرشدين مضلين قاد عميان زي الصدوقيين لجاي وقت منهم كالرئيس الكهنة والصدقين والسيد المسيح قال لهم تضلونا إذ لا تعرفون الكتب تضلونا إذ لا تعرفون الكتب لو وجدت ما عندكش استنارة فكرية ولا استنارة روحية السكر الآية دي تضلونا إذ لا تعرفون الكتب لحظة لم يعرف الكتب ينشي كمان إذا أردت أن تقرأ الكتاب لا تقرأه بطريقة حرفية الرسول بيقول الحرف يغفل والروح يغفل ما تمشيش بطريقة حرفية تحفظ آيات لكي تكون لك منهجا روحيا في الحياة لكي تكون لك مبادئ تسق بيت، لكي تكون لك عقيدة سليمة، رددها لكي تثبت في ذهنك، احفظها، ادخل الى أعماقها، تأمل فيها، نسج رددها لكي تثبت في ذهنك، احفظها. وادخل الى اعماقها تأمل فيها نفسك، التفسير الحرفي زي واحد نسك قشور الكلمة ومدخلش بواحد لكن الطريقة الروحية والعمق انك تكثر كلها وتشيل الغطا اللي من بره وتخش الى العمق من جوه شوف ايضا مناسبة سبب يعني مناسبة مناسبه يعني مثلا في سفر الامثال الفصل 26 ايه 54 يقول لا تجاوب الجاه حسب حلقته لأن لا تعدله هو وبالآية اللي بعدها جاوب الجاهل حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في علم النبي إذن مرة تجاوب الجاهل حسب حماقته ومرة ما تجاوبوش حسب حماقته ما تفتكرش فيه تناقض إنما دي لها مناسبة وليها مناسبة زي ما قال في سفر الجامعة لكل شيء تحت السماوات وقت في وقت تذكت ووقت تتكلف وقت تجاوب جاهل حزر حمارته ووقت لا تجاوب جاهل حزر بين حمار اخر نقطة احبه الهرب إن انك تفص كلام ربنا تحكم ما تاخدش لك وتنفذوا حرفين زي ناس أول ما يخشوا بحياة الدين وكانوا بعضها ربنا ما يلاقول زر الآية اللي بتقول بكآبة الراكر يصلح وصل فتبصت لقي هذا الانسان دي ما المكشر لو ضحك ضميره يؤنبه ويدغب مصنعه يقول يا رب لي لأنا بحك ليه يا حبيب لخطية مميتة عبقول لك اهو الكئبة الليك يصرح الفاتح طب دي السفر كامها الصحر الصباح. كما برضو بيقول لكل شيء زمان ولكل امر تحت السموات للضحك وقت للضحق وقت والكئبة هي موجودة بجاعة الليك السفر الجنة. او مثلا واحد يقرأ في سفر الجمعة لسليمان الحكيم ويأخذ الآية اللي تكررت أكثر من مرة ليس للإنسان خير إلا أن يأكل ويشرب ويصرح فيجي صحتنا بيعمل الميلاد زي الاخ اللي فكر ده وتقول له بتفكر في يقول لك بنفس ايات الكتاب ده في فكر كم اتكررها كام مره ليس الانسان خير تحت الشمس من انه ياكل ويشرب ويستكلام كده هو سليمان بيتكلم على خبرات مرت عليه في حياته يعني اثنان سفر الجامعة حالي ليس خير من الانسان الا ان يأكل يوشي يفرح وفي ثاني تاني قلبك قابت الرسل واصلحوا القلب وفي حتة تاني ان رأيت ان هذا الشيء ايضا باطل فاقل بي... بيكلم على بعض الخبرات ما تاخدش حتة في السف وتروح مسك فقلت بلاش. ما سكر تقول طب لاش يجي ويقول لا انا انتان لنفس ايات الكتاب ليقول لك الكتاب ليقول لا يحكم عليكم احد في اكل ولا في شرب ولا من جهة عيد ولا هلال ولا سر هو مش المخصوص لا يحكم عليكم احد في اكل وشرب من جهة الصيام يعني من جهة العادات اليهودية اللي كان الاكل ده محرم والاكل ده نجس والاكل ده طاهر قال لا ما فيش حد يحكم عليكم من جهة العادات اليهودية من جهة المجازف والتطير في في الأخلا أو الشر بدليل وهو داخل في الأمور اليهودية قال أو من جهة عيد أو ليل أو سب لان هذه الأمور هذه كلها هي ظل الامور العظيمة في كونت بين فدي أمور ظل الأمور عفيدة العادات اليهودية القديمة فما تخلش الآية وتقول الكلمة نور أهو أجل نوره لا دا النور في المخ مش مضبوط تنفهم الآية بطريقة ضلمت بالطريقة أمامك فأنت لازم تفسر الآية بطريقة مضبوطة او واحد ايه الاخ اللي قال كان نادر ان اتراح من رجع ما امشيش في السكات ممكن تسأل تقوله ليه يقول لك قريب في الكتاب بيقول اثنان خير من واحد او اثنان خير من واحد يعني ان ما تجوزه للدنيا بحية دي ما تاخدش الايات بطريقة غير كليمة انما شوف التفصيل او انسان يتخرج من كلية وبعدين بدل ما يتقدم لدراسات عليا يقول حبيت اخش في دراسات عليا وبعدين كلمة, كلمة الرب ارشادات دي لا لأ مدرسة دراسات عليا يقول كلمة الرب دي جسم مين يقولك في سفر الجامعة بيقول من يزيد علماً يزيد غامل هو يزيد علما يعني العلوم اللي بتضر الواحد يعني في معارف تشوه افكاره تجيب له شكوك معارف تجيب له شهوات هي دي اللي لما تجيب فيها تزداد غامل لكن تاخد دراسات عرية تطبق الاية دي الكتاب يبقى نور لما تشمه بطريقة سليمة والمعرفة اتفاقه بطريقة سليمه خلي واحد يخش إلا الطريقة السليمة السليمه نكتب كده وصدقني نينينو نكتب și învindimment și seți să nu înci ecum pe amți ma sosră Și că dacă să în so în so înmb Nu mă bara că to vie să are o care o să fat la cerin Bava și nuți nem neniu a denoir trono trono nazionale non vieni voi né re مويرو يبتيني طانيا كونيبون جوين باسمه ليترأف الله علينا ويباركنا وليسرق علينا ورحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الظاهر القديسة مريم وكل مصافة الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والكديسين الذين أردوا الرب بأعمالهم السالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الصاهر وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي وبركة القديس مار مارفوش والقديس الأنبر ويش وجميع قديس هذه المنطقة وبركة الكيدة العزراء أولا وآخرا باركهم وقدسهم وحبتهم ومعاناتهم ورحمةهم وشفاعاتهم فلتكن معنا كلنا أمين برسولنا نوح أمين يا نقول إن تقريرنا مينان تقريرنا سرنا نقول إن تقريرنا كان نورا نقول جيد شو بتفقونم في أونم في زمونم في أمام الشيرين أمين, أمين. الله خم مجعلنا مصافين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات فاتك اسمه ليأتي ملكوتك لتكن نشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا جنوبنا كما نغفر نحن عيدا للمزنجين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشذير للمسيح يتعرف بنا لان لك الملك والكل الله الاب ونعمة ابنه الوحيد والشبكه موهبه روح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون ومع روحك ايضا